وجعل لي لسان قديق في الآخرين، وجعل لي من ورثة جنة عين، وأُفِرَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْضَّالِّينَ. ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب تليم وأذلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يخصمون كالله إن كنا لفي ضلال مُبِينٍ إذ نسويكم برض العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعي ولا قديق حمين فلو أن لنا قوة فنكون من المؤمنين فلو أن لنا قوة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت خوم نوح للمرتلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رتول أليم فاتقوا الله وأطيعون وما ونؤمنكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون